بسم الله الرحمن الرحيم حاميم عين سينقاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض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 وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ۗ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ الْقُرْآنَ عَرَبِيًّا لِّتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فيه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 أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءِ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُلِيبِ فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ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 فَلِذَلِكَ فَادْعُوا وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتِ وَلَا تَتَّبِعَ أَهْوَاءَهُمْ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 ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وَهُوَ الذي ينزل الغيث مِن بعد ما قنطوا وينشر رحمته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 وَمِنْ آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيضلل رواكد على ظهره إن فِي ذَلِكَ لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعف عن كثير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 وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فمن عفى وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين وَلَمَنِ انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إن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 وَلَمَ صَبَرَ وَ غَفَرَئِ ذَلِكَ لَمِنْ عزْمِ الأُمور وَمَي يُضُل للِللهُ فَمَا لَهُ مِ وَلِّم مِم مادِح وَتَرَ الَّالِ مَِ لَمَّا رَأوْ عَذاابَ يَقولُونَ غَلْ إِلَ مَ رَدّم مِنْ سَبيل وَتَرَاهمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ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 مَا لَكُمْ مِنَّا الْجَئِيَ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِن نَّكِير فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا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 يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء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 وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا